بأي آنة نعذق ما تكذبان فيهما ما ساته بيهن خيرات لنا فبأي هَٰذَا مَا وَعَدَهُم بِهِ في امي انا يا ما تكذبا يرضى الجمهور مسته جفال فكانت ويقربون في جنات النعيم سلس من الوليد وقليل من الافين على سمر مغونة